لَهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَلَا تَرَى كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ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 وَاللَّهُ إِلَى أَن لَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لهم الشيطان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ